الله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن الموفو. اَوْمَا يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ الْقَارِعَةُ مَلْقَارِعَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ الْقَارِعَةُ مَلْقَارِعَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ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 ضروش المبث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون, وتكون الجبال وتكون الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت نواصي فان من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه وان من خفتت موازينه فانه هويه فانه هاويه وما ادراك ما هي وما أدراك ما هي ما